مطمئنة ياتي رزقها وردا ان كل مكان فكفوا انعم الله ياتيها رزقها رغدا كَانَ يَنْفَكِرُ فكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ بَأْسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم حرمه عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَاللَّحْمُ الْمَذِي ضِبَئٌ وَمَاءُهُ إِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ تَأْكُلُونَهُ وَغَيْرَ دَائِنٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا أَهْلَلْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ